الحمد لله الحمد لله سائله لا يخيب من سأله فهو المصيب ومن أعرض عن اللجأ إليه فهو في شك مريب أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو القريب المجيب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله موجاب الدعوه الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله كم هو ذاك السلاح الفتاك وكم هو ذاك السلاح المدمر الذي لا يبقي ولا يذر اذا وجها الى الاعداء واستنطرت به جنود السماء وكم هو ذلك الفرج القريب والمدد غير البعيد من الرب القريب المجيب انه سلاح الدعاء الذي عرفه المسلمون الصادقون والعباد المخبتون والمساكين الضعفاء المغلوبون لا يملكه الا المسلمون ولا يستطيعه الكافرون الا اذا كانوا من المظلومين انه السلاح الذي يستهزئ به الجبابره المتكبرون ويضحك منه الفسقه المستهزئون ولكنهم سرعان ما يرون مفعوله يسري وسرعان ما يرون شذاياه ترمي وسرعان ما يبصرون مدده يردي انه الدعاء اذا تحققت شروطه وانتفت موانعه واصاب الهدف وجاءت به الالسنه صادقه وقلوب مخبته وافئده موقنه بالاجابه حينها يعمل سلاح الدعاء عمله ويصيب هدفه ويردي قتيله ويشفي صاحبه قليله لقد عرف اسلافنا قيمه الدعاء وعرفناها نحن ولكن شتم ما بين اليزيدين في الندى هم عرفوا فطبقوا ولجاوا وجاروا مدوا ايديهم شعثا غبرا واستكانت قلوبهم وتعلقات بربهم افئدتهم فاجيبت دعواتهم ونحن اليوم ندعو نمد ايدي الذراعه وقلوبنا ربما منصرفه بل الاعجب من ذلك ان وجوهنا ايضا منصرفه فقد اخذنا الدعاء اعاده ولم نعلم انه هو العباده في هذه الخطبه نرى وقائع عجيبه وجبت فيها دعوات وحوادث كثيره استمطرت بها الرحمات فجاء الدعاء يحمل معه المدد عاجلا لم يتاخر الا في حينه وان سيه الظلمه وايس الداعون انها رساله للمستضعفين الذين نسيهم البعيد والقريب وتسلط عليهم حتى الغريب لقد عرف السلف قيمة الدعاء وأنه السلاح الفتاك ضد الأعداء وأنه السهم الوحيد الذي لا يخطئ أما غيره فهي سهام طائشة ربما تصيب وتخطئ في سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة نزل نور الدين زينكي رحمه الله في البقيعة تحت حصن الاكراد محاصرا لحصن الاكراد عازما على قصد طرابلس وهو في جميع عساكره فاجتمع من الافرنج خلق كثير وكبسوهم في النهار والمسلمون في غفله عنهم فلم يتمكنوا من الاستعداد لهم وهربوا منهم ونجا نور الدين بنفسه وهي وقعة مشهورة معروفة ونزل على بحيرة قدس بالقرب من حمص وبينه وبين الفرنج مقدار اربعه فراسخ فسير الى حلب وبقيه البلاد واحضر الاموال الكثيره وانفقها ليقوي جيشه ثم يعود اليهم فيستوفي الثار فقال له بعض اصحابه ان في بلادك ادرارات وصدقات وصلات كثيره على الفقهاء والقراء لو استعنت بها في هذا الوقت لكان اصلح فغضب نور الدين من ذلك غضبا شديدا وقال اني لا ارجو النصر الا بالاولائك فانما ترزقون وتنصرون بضعافائكم كيف اقطع صلات قوم يقاتلون عني وانا نائم على فراشي بسهام بسهام لا تخطئ واصرفها الى من لا يقاتل عني الا بسهام قد تصيب وقد تخطئ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال فكيف يحل ان اعطيه غيرهم اجيش لك جيشا لا تخيب سهامه بهذه الكلمه يعرف الناس قيمه الدعاء بانه سلاح سماوي ومدد علوي لا يقاومه سلاح جاء في ترجمة السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان ذلك الملك العابد المجاهد رحمه الله ومن جملة ما سعى تاج الملك في نظام الملك الوزير أن قال للسلطان إنه ينفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلاثمائة ألف دينار ولو جيش بها جيشا لبلغ باب القسطنطينيه فاستحضر النظام واستفسره عن الحال فقال يا سلطان العالم اني انا رجل شيخ ولو نودي علي لما زادت قيمتي على ثلاثه دنانير وانت حدث لو نودي عليك لما زادت قيمتك على 30 دينارا وَإِنَّ أَرْمَى رَامٍ فِي جَيْشِكَ لَا يَتَعَدَّى سَهْمُهُ مِيلًا وَاحِدًا وَأَنَا أُجَيِّشُ لَكَ جَيْشًا لَا تَخِيْبُ سِهَامُهُ جَيْشٌ تَصِلُ سِهَامُهُ إِلَى السَّمَاء عندها علم مُلك شاه ابن ألب أرسلان رحمه الله قيمة أولئك العباد وطلبة العلم فلم يمسس صلاتهم وعطاياهم بنقص كان السلف يعرفون ما هو الدعاء ولذلك يخافونه ويرجونة جاء في كتاب اخبار القضاة هم ابو جعفر المنصور ان يسكر نهر ابن عمر في البصره فوفد اليه وفد من اهل البصره فيهم من العلماء سوى ابن عبد الله وداود بن ابي هند وسعيد بن ابي عمرو ويه فكلموه فقال سوار يا امير المؤمنين ان اردت ان تقتل 100 الف من الناس عطشا فسكر يا امير المؤمنين اني احذرك اهل البصره فقال ابو جعفر اتخوفني باهل البصره لهممت ان اوجه اليهم بقائد يجثم على اكبادهم حتى ياتي على اخرهم قال يا امير المؤمنين لم اذهب حيث ذهبت ولكن خوفتك دعوه اليتيم خوفتك دعوه الارمله ومن لا حيله له فرجع ابو جعفر واضرب عما كان عزم عليه كان الوزير كان الوزير فخر فخر الملك ابن ابن بويه قد اهمل بعض الواجبات فعوقب سريعا وذلك ان بعض خواصه قتل رجلا ظلما فتصدت له زوجة المقتول تستغيث به فلم يلتفت اليها فلقيته ليله وقد حضر للزياره فقالت له يا فخر الملك القصص والرقاع التي كنت ارفعها اليك ولا تلتفت اليها صرت ارفعها صرت ارفعها لمن صرت ارفعها الى الله صرت ارفعها الى الله وانا منتظره خروج التوقيع من جهته سبحانه وتعالى فقبض علي وادخل السجن فقال ذلك فقال فخر الملك لا شك ان توقيعها قد خرج وقصه عجيبه قصه عجيبه قصه دعوتها مرت عليها 40 سنه مرت عليها 40 سنه لكنها اجيبت وما نسيت لما امر المنصور ابن ابي عامر بسجن المصحفي احد عماله بسجن المطبق في الزهراء ودع اهله وودعوه وداع الفرقه وقال لهم لستم لستم ترونني بعدها حيا فقد اتى وقت اجابه الدعوه وما كنت ارتقبه منذ 40 سنه وذلك اني اشركت في سجن رجل في عهد الناصر وما اطلقته الا برؤيا رايتها بان قيل لي في الرؤيا اطلق فلانا فقد اجيبت فيك دعوته فاطلقته واحضرته وسالتته عن دعوته علي فقال دعوت على من شارك في امري اي يميته الله في اضيق السجون فقلت انها قد اجيبت فاني كنت ممن شارك في امره وندمت حي وندمت حيث لا ينفع الندم فيروى انه كتب للمنصور بهذه الابيات ابني اسأت فاين العفو والكرم اذ قادني نحوك الاذعان والندم بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر ان الملوك اذا ما استرحم رحم رحيم فاجابه المنصور يا جاهلا بعدما زلت به القدم تبغي التكرم لما فاتك الكرم نفسي اذا جمحت ليست براجعه ولو تشفع فيك العرب والعجم فبقي في السجن فبقي في السجن حتى مات نعوذ بالله من دعوه المظلوم وهاك هاك عبد الله هاك عبد الله قصه اجيبت دعوتها في الحال جاء في كتاب الفرج بعد الشده عن البرقي قال رايت امراه بالباديه وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها كله فجاء الناس يعزونها فلم تلتفت اليهم ورفعت طرفها الى السماء فقالت اللهم انت المامول لاحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف فافعل بنا ما انت اهله فان ارزاقنا عليك وامالنا مصروفه اليك قال فلم ابرح قال فلم ابرح حتى جاء رجل من الاجلاء فحدث بما كان فوهب لها 5 فوهب لها 500 دينار عباد الله ان الدعاء يعني الاستكانه والخشوع والتعلق بالله وذرف الدموع فاذا حصل جاءت الاجابه مسرعه ورد في ترجمه الخليفه الاموي الاندلسي عبد الرحمن الناصر رحمه الله ان الخليفه الناصر طلب مره القاضي منذر بن سعيد للاستسقاء واشتد عزمه عليه تتسابق الناس للمصلى فقال للرسول وكان من خواص الناس ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفه فقال له ما رايناه قط اخشع منه في يومنا هذا انه منتبذ حائر منفرد بنفسه لابس اخس الثيابه مفترش التراب وقد رمد به على راسه وعلى لحيته وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول يا ربي هذه ناصيتي بيدك اتراك تعذب بالرعيه وانت احكم الحاكمين لا يفوتك شيء مني يا رب العالمين قال الحاكم فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله وقال يا غلام احمل المطر معك فقد أذن الله تعالى بالسقيا إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء وكان كما قال فلم ينصر في الناس إلا عن السقيا إن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر وإليه الأمر والخلق ليس لهم من الأمر شيء جاء في كتاب نفح الطيب عُرِض على المنصور ابن أبي عامرٍ احد امراء الاندلس الاجلاء عرض عليه اسم احد خدمه في جمله من طال سجنه وحبسه وكان شديد الحقد عليه فوقع على اسمه وقع على اسمه بانه لا سبيل الى اطلاقه حتى يلحق بامه الهاويه وعرف الرجل بتوقيعه فاغتم واهتم واجهد نفسه بالدعاء والمناجات فارق المنصور اثر ذلك واستدعى النوم فلم يقدر عليه وكان ياتيه عند تنويمه ات كريه الشخص عنيف الاخذ يامره باطلاق الرجل ويتوعده على حبسه فاستدفع شأنه مرارا الى ان علم انه نذير من ربه فقاد لمره ودعا بالدوات دعا بالدوات وهو في مرقده فكتب باطلاقه وقال في كتابه هذا طليق الله هذا طليق الله على رغم انف ابن ابي عامر وتحدث الناس زمانا بما كان منه هذه قصص ووقائع تحرك الضمير الحي والقلب المستنير تدفعه الى الدعاء منتظرا الاجابه خائفا منها اذا كانت عليه بحق وان المسلم الحق تدفعه ايات الله واحاديث رسوله الى الدعاء دون تردد وتؤكد له الاجابه دون شك ولكن القصص للذكره ولا شك ان ولا شك ان للذكر نفع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويقول سبحانه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 كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله من قالها فقد استمسك بالعروه الوثقى واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اما بعد فيا عباد الله ان المسلم الحق حينما يرى الفرج بعد الشدده من الله ويرى ويرى اجابه الدعاء وحينما يعلم أن كل شيء بيد الله حينها يستحيي أن يمد يديه إلى مخلوق أو يتجه إلى ضعيف مثله فيريق ماء وجهه أضاق الحسن بن علي رضي الله عنه وكان عطاؤه في كل سنة مئة ألف فحبسها معاوية رضي الله عنه في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة ثم قال فغدوت بدوات لاكتب الى معاويه رضي الله عنه لاذكره بنفسي ثم امسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف انت يا حسن فقلت بخير يا ابي وشكوت اليه تاخر المال عني فقال ادعوت بدوات لتكتب الى مخلوق مثلك تذكره ذلك فقلت نعم يا رسول الله فكيف اصنع فقال قل اللهم اجثف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنته الىه رغبتي ولم تبلغه مسالتي ولم يجرع على لساني مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين قال فوالله ما الحل ما لححت به اسبوعا حتى بعث الي معاويه رضي الله عنه ب1000000 و500000 فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه فرات النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا حسن كيف انت فقلت بخير يا رسول الله وحدثته بحديثي فقال يا بني هكذا من رجل خالق ولم يرجو المخلوق وقصه اخرى خرج رجلان من المدينه يريدان عبد الله ابن عامر ابن كوريذ للوفاده عليه احدهما من ولد جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه والاخر من ثقيف وكان عبد الله عاملا بالعراق لعثمان بن عفان رضي الله عنهما فاقبل يسيران حتى اذا كانت حتى اذا كان بناحيه البصره قال الانصاري للثقفي هل لك في راي رايته قال اعرضه قال ننوخ رواحلنا ونتوضا ونصلي ركعتين نحمد الله عز وجل فيهما على ما قضى فيهما من س... على ما قضى من سفرنا قال له نعم هذا الراي الذي لا يرد قال ففعل ثم التفت الانصاري الى الثقيف فقال له يا اخا ثقيف ما رايك قال واي موضع قال واي موضع راي هذا قضيت سفري وانضيت بدني واتعبت راحلتي ولا مؤمل دون ابن ابي عام دون ابن أع... ولا مؤمل دون ابن عامر فهل لك من راي غير هذا قال نعم انني لما صليت فكرت اني لما صليت فكرت فاستحييت من ربي ان يراني طالب رزق من عند غيره ثم قال اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك ثم ولى راجعا من البصره الى المدينه ودخل الثقفي الى البصره فمكث على باب ابن عامر اياما فلما اذن له دخل عليه وكان قد كتب اليه من المدينه كتب اليه من المدينه بخبرهما فلما راهه رحب به وقال الم اخبر ان ابن جابر خرج معك فاخبره ما كان منهما فبك ابن عامر وقال والله ما قالها اشرا ولا بطرا ولكن راى مجرى الرزق ومخرج النعمه فعلم ان الله عز وجل هو الذي فعل ذلك فساله من فضله ثم امر للثقفي باربعه الاف وكسوه وطرف واضعف ذلك للانصاري اضعف ذلك للانصاري الذي لم يسال وسال الله انه الدعاء الصادق والابتهال الخاشع فما أحوجنا لتلك الدعوات الصادقة، خصوصاً في هذه الأوقات الحرجة، من تداعي الكفرة على المسلمين، من تداعي الكفرة والفسقة على المسلمين من كل صوب فالله، الله في الدعاء، الله، الله بالدعاء، الله, الله بالدعاء، فلن يهلك مع الدعاء إحد، ولن يمل الله، ولن يمل الله لا يمل الله حتى تملوا سبحانه وتعالى اكثروا اكثروا من الدعاء في سجودكم في سجودكم وفي وفي طريق سفركم وفي طريق سفركم وفي اوقات الاجابه عل الله ان يكشف الغمه عن هذه الامه اللهم يا حي يا قيوم فاغض في قلوبنا رجاءك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عما سواك يا رب العالمين اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين اللهم يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ المنخذل الدين اللهم خذ المنخذل الدين اللهم اهد ولات امور المسلمين عامه وولات امورنا خاصه اللهم اذهب في قلوبهم العزه اللهم اذهب في قلوبهم العزه اللهم اذهب في قلوبهم العزه اللهم استوزر لهم الوزراء الصالحين الناصحين اللهم ابعد عنهم وزراء اللهم ابعد عنهم الوزراء الوزراء الخونة المارقين يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام يا رب العالمين اللهم كلهم في الغوطه المباركه يا ذا الجلال والاكرام اللهم سال الدماءهم مع الامطار اللهم يا حي يا قيوم فاجعلها نصرا للمسلمين والمسلمين وانبت بها بذور العزه يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم انتصر, اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم لا حول لنا ولا قوه اللهم لا حول لنا ولا قوه ان انصرتهم اللهم ان انصرهم وأنت الناس هر يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله